وَإِن كنت من قبره لمن الغافلين إذ قال يوسف لِأَبِيهِ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْجَنَنَّ, ليسجنن وَلَيَكُوْنَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السجن أَحَبُّ إِلَيَّ من يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِمْ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 ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم ان كنتم تعبرون قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد ان 109. أنا أنبئكم, أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 110. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخر يابسا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 Słuchaj, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu,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 رسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا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 رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 ليس من الروح إلا القوم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر وجنا، ببضاعة مزجات.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 117. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي